يا إله العالمين يا إله العالمين صلاتي زاد أيام صلاتي زاد أيام وشوقي دليل نجني مما أخاف نجني مما أخاف نجني مما أخاف, نجني مما أخاف وبارك في حياتي إن حظي قليل واشرح اللهم صدري ونور واشرح اللهم صدري ونور وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي طَرِيقِي وَاحْلُلْ Amen. Um.